اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لكنا قد شرعنا في دراسة أحداث العام الثامن من حيات رسول الله عليه الصلاه والسلام من الهجرة النبوية وذكرنا في مجلسنا الاخير أهم الأحداث التي حدثت في هذه السنة من غزوات والصرايا وذكرنا أننا سنتخلل داخل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فنتطرق إلى جملة من أحداث حياته الخاصة أول شيء تعرضنا إليه وهو سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سحره اليهود بينا أحداث هذه القصة بالتفصيل ورددنا قول من قال أو من رد هذا الحدث ذلك لأن هذا الحديث في الصحيحين في أصحي الكتب بعد كتاب الله وأن ذلك من جملة أي أفر السحر في بشرية رسول الله عليه وسلم والسلام لم يؤثر فيه في حياته النبوي ذكرنا أنه طال معه مرضه ستة أشهر كاملة لكنه عاش نشاطا دعويا عظيما ونشاطا عسكريا كبيرا في هذه في السنة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن عصم الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام عصمه من كيد السحرة ورد كيد الكافرين في نحورهم عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طبيعة حياته مع نسائه أمهات المؤمنين ذكرنا لكم أن النصاب قد اكتمل أي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد اكتمل عددهن فهن الآن هن تسعة فبما أننا نذكر ونرى أن النصاب قد اكتمل أردنا أن نقف أيضا لنرد شبها قد روجها بعض أعداء هذا الدين فنعقد إن شاء الله تعالى اليوم فصلا في دفع الشبه عن زواجه عليه الصلاة والسلام بتسعة ونبقى داخل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام اليوم لا نخرج من بيته ولن نخرج من حياته الخاصة وهذا مقتضى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. فنذكر نحن هذا الفصل في دفع الشبه عن زواجه عليه الصلاة والسلام بتسعة ليس ذكرا ليس ردا على من على الملحدين وعلى الكافرين المستشرقين المستشرقون الذين دخلوا في صفوف المسلمين فألفوا الكتب بل درسوا الكتب وحفظوها وطبعوها. المستشرقون كانوا من أعظم أسباب انحراف المسلمين عن دينهم كانوا يؤلفون كتبا بلغة العرب أي مستشرقون شو معناه؟ هم غربيون هم من أهل الغرب لكنهم استشرقوا أي لبسوا لباس أهل الشرق فصاروا يدرسون لغة العرب ويؤلفون بل هم الذين استخرجوا كثيرا من المخطوطات الإسلامية والعربية فنشروا في اوساط هذه الأمة ليس حبا في الدين بل رغبة منهم في دس بعض السموم كما يدس الناس السم في العسل <تصفيق> فنحن قلت لا نرد على هؤلاء الكفار ولا الملاحدة الذين للأسف بلغت بهم الجرأة إلى أن يصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأوصاف شنيعة كأنه شهواني شهواني أخزاهم الله سبحانه فبل بلغ بعضهم بأن سمى وأنتم تعرفونه الذي كتب الله وقطع من سمى واعتبر الكعبة شباه ببيت الدعارة وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام له من النساء تسع فهذا الكلام هذا لا يخفى على الله هذا لا يخفى على الله أبدا وقد فعل الافاعيل بأصحاب هذه المقالة نحن نذكر هذا نورد هذا الفصل كي يحسن المسلم وهو الذي يعيش مع الناس ويأخذ معهم ويرد يتحدث إلى بعض المنحرفين ربما يلقى بعض المتأثيرين بمثل هذه الأفكار الكاسدة والأراء الكاسدة فيحسن الرد ليس مثل ما حدث لأحدهم ودكتور مصري منصور فهمي هذا ذهب إلى كان يدرس في جامعة سوربون فتأثر بأساتدته المصريين الفرنسيين هناك وأي زبالة يأتي بهؤلاء الذين يدرسون هناك إلا وثار من وراءهم الشرقين فمثلا طاحسين ليخفى عليه حالكم ما تأثر بشيء إلا كما تأثر بهؤلاء الذين درس عندهم غولد سايهر وغيرهم من المستشرقين الذين كتبوا في الإسلام حتى أنكر إبراهيم عليه السلام وأنكر إسماعيل عليه السلام وأنه لا وجود لهما أنكر الشعر الجاهلي لا لا بغضا في الشعر الجاهلي أنكر الشعر الجاهلي يصل إلى أن ينكر القرآن أيضا وحفظت عنه لو كان لبصري لا صححت القرآن بقلم الأحمر فكان اعمى البصر والبصيرة هذا المنصور فهمي هذا كان يدرس في جامعه السوربون فتأثر باراء هؤلاء الفرنسيين حيث اوردوا عليه شبه يعني إنسان يتقعد بغيره هذا الآن كان دكتور معروف في مصر فتأثر بارائهم حتى خاصة هذه الشبهة أنه تزوج بتسع فألف كتابا سماه نبي الإسلام يشرع للناس وينسى نفسه نبي الإسلام يشرع للناس وينسى نفسه طبعا بعدما تقدمت به السن وطعن في السن وأدرك ودارس زد براس شو العلم ما اطيبه فلما دارس ما ذلك الشرع والحكمة من تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام تاب ورجع إلى الإسلام يعني بعدما ارتب ونجى من تضليل هؤلاء المستشرقين و. أحرق وأمر بحرق كل الطبعات التي بقيت من كتابه إذن فهذا ما يزلق في بعض من ليس رواد المساج إنما يزلق به من يحتك بهؤلاء فالإنسان يوجهه فنبدأ إن شاء الله تعالى فننطلق من حيث انطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته قد سبق أنه, أنه عليه الصلاة والسلام تزوج من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج منها وهو في الخامسة والعشرين من العمر وهي على القول المشهور يقولون كانت أربعين سنة نحن ذكرنا أنها تناهز أربعين أي خمسة وثلاثين سنة فلا شك أنها أكبر منه ورأينا أنه ظل معها وحدها أي لم يضم إليها غيرها رسول عليه وسلم بقي معها وحدها حتى تجاوزت الخامسة والستين من العمر يعني 65 حنا اليوم في حياتنا هذه عجوز ظل معها ولم يضم إليها غيرها ولم يجرؤ ألد أعدائه من المشركين والكافرين واليهود الحاقدين والمنافقين أن ينبسوا ببنت شفا في عرضه عليه الصلاة والسلام لم يجرؤ أحد أن يقدح هذا اللي يعني الكفار هؤلاء ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ما طعنوا فيه هذا الطعن وما اتهموا بهذه التهمة وكانوا هم أحرص الناس على أن يجدوا شيئا يغمز به رسول الله عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاة والسلام في حياته مع خديجة ما ضم إليها غيرها وكان بإمكانه ذلك أي لا شيء يمنع لا عرف العرف كان سائدا تعدد الزوجات هذا كان أمر معروف بالجاهليه لكن الشرق ما كانش عنده حد كان معروف العقل لا يمنع والدين لا يمنع فأي مانع منع رسول الله عليه الصلاه والسلام أن يضم مرأة أخرى إلى خديجة ذلك لأنه ولله الحمد ما كان رجلا يجري وراء شهوته عليه الصلاة والسلام ماتت رضي الله تعالى عنها وهو قد تجاوز الخمسين من العمر لا شك تجاوز خمسين تخيل بضعا وخمسين سنة فأراد أن يسد تلك الثغرة التي تركتها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها تركت له ثغره في حياته ولم يكن البحث عن الجمال في مظانه هو شغله الشاغل أبدا ولو فعل ذلك لا يلام يبحث عن زوجة ذات جمال ما كان هذا يعني هو حلال له مع ذلك لم يكن هذا هو باعثه عليه الصلاة والسلام إنما أراد كما قال المولى تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريه كان يأتشف الأنبياء عليه الصلاة والسلام إذن ما, ما تزوج هكذا كما يتزوج كل الناس بل تزوج ليكون متبعا للمرسلين فتزوج من الثانية سوداء بنتي زمع رضي الله تعالى هذه المرأة كانت قد كبرت في السن كما جاء في حديث خولة بنت حكيب كبرت في السن وعازف عنها الرجال شوف لفظها عازف عنها الرجال اي لا التفت اليها الرجال لكن شو الذي قربها منه رسول من رسول الله ما هو هو كان بمكة نزمها جرش عليه الصلاة والسلام ما مزمها هاجر. قربها انها كانت ذات دين وعفة زد وصدقت به عليه الصلاة والسلام صدقت به واتبعته وآمنت به فاقترحتها عليه خول بنت حكيم ورأينا الحديثة وذكرنا من خرجه وصححه خول بنت حكيم هذه امرأة عثمان بالمضعون بالمضعون امرأته جاءت إليه فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تتزوج لاحظوا هو ما كان يدور بباله هذا الأمر ألا تتزوج فقال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا فقال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله تعالى اليك بنت أبي بكر الصديق عائشة فقال ومن الثيب قالت سودة بنت زمعة ماشي قد آمنت بك شوف الوصف قد آمنت بك واتبعتك ما ما على, واتبعت على ما تقول فقال فاذهبي فاذكوريه مالي. لي اذا كان الباعث الأول هو من ارتباطه بسودة هو أن يتزوج من من مرأة عزف عن الرجال له ذلك زد ما داعي لأن يتزوج بعائشة هو أن يشد الوثاق مع صاحبه ووزيره أبي بكر الصديق كانت تجمع صحبة أراد أن يجمعهم صحبة و والمساهاة أن تجمعهم أيضا المساهاة فهو يريد أن يوثق العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق خاصة أنهم أعانوه على اداء رسالته. فتزوج الثالث عائشة رضي الله تعالى بهذا الغرض على صغر سنها لكي يشد إليه أبا بكر ولا شك أن القائد أن الرسول وما أدراك ما منزلت الرسول في قلوب المؤمنين إذا تزوج من ابنتك فهذا من أعظم ما يزيدك ارتباطا به ذلك لأنه معنى ذلك أنه أحبك ومن أحبك أحبه يعني الإنسان الذي يحبه بالضرورة تميل إليه فتحبه فهذا كان يقوي ارتباطه أن الرابط بين أبي بكر المصدرين والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يمكن أن تدور بكل أحد من الناس زيد بقي الوزير الثاني الوزير الثاني هو عمر بن الخطاب فتزوج الثالثة وهي حفصة رضي الله تعالى تزوج الثالثة بعد موت خديجة وإلا فحفصة هي الرابعة فتزوج الثالثة حفصة بنت عمر على قلة وسامتها حفصة ما كانت بتلك الجميلة التي تغار منها أمهات المؤمنين كانت قليلة الوسامة وكانت ثيبا سودة بن زمعة ثيب وحفصة ثيب وخديجة من قبل ثيب البكر الوحيدة هي عائشة كانت ثيبا عندما توفي زوجها بعد بدر عبد الله بن حذافة السهلة توفي بعد بدر فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم خدمة لهذه المرأة وضم إليه حفصة ليشد أيضا من علاقاته بعمر بن الخطأ. لاحظ كيف هو تفكير الرسول عليه الصلاة والسلام. ربط السبيابة بعمر أكثر من الرباط الذي كان عليه من قبل وهو أنه صار كل منهما له صهرة. رابعة بعد طبعا الآن الرابعة بعد وفاة خديجة. الآن خديجة أنا لا نعدها خلاص توفيت. نحن نتكلم عن الحيات التي تبقى من الأحياء. لذلك لنا في بنت خزيمة لن نتحدث عنها ربما نشير إليه في آخر لماذا؟ بقيت معه شهران أو ثلاثة هذه لا يذكر العلماء أصلا بل ان جمهور المسلمين لا يعرفونها زينب بنت خزيمة تقول زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي التي لقبت قبل زينب بنت جهش بأم المساكي وتحدثنا عنها في مجال مهمنا لا نذكر هذا نذكر اللائي بقينا أحياء بقينا أحياء ماشي جاءت الآن الرابعة وهي أم سلامة رضي الله تعالى لماذا تزوج بأم سلامة وماذا تزوجها ألم يتزوجها بعد أن قتل قائده أرسله في سرية على رأس سرية أرسله في سرية فقتل أصيب بها ثم جاءت غزة أحد فقتل رضي الله تعالى إذن فنلاحظ أن أبا سلامة كان قائدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام والوفاء يقضي بأن يضم القائد إليه امرأة قائدة الزعيم يضم إليه امراه قائده لماذا؟ لأنه كان له سندا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم صرح الوفاء يبني القصر من الوفاء تراه أنه يحسن إلى نساء قادته وأصحابه إلى هنا شحال حال عنده؟ أربعة هذه المعيشة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عيشة أي رجل مسلم عادل الحق في أن يتزوج من اربع نسوة تحته اربع نسوة ولو تزوجهن بداع رجولته فحسب كونه رجل بداع رجولته فحسب كان له الحق في ذلك ولا يمكن لاحد أن يحرم عليه ما احل الله فكيف وهو يتزوج من ثيبات أي هو لو تزوج ابكارا كلهن ما عاب عليه أحد ذلك فكيف هو يتزوج ثيبات إلا ذكرا ما كان يريد من وراء تزوجها منه إلا أن يشد صاحبه اليه أكثر ثم ننظر الآن حياته رائعه عاديه انظر إلى الخمس الباقيات الخمس الباقيات وهن كما سأت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم حبيبة جويريا بنت الحارث صفية بنت حوية بن أخطب التي رايناها ميمونه بنت الحارث ننظر الآن إلى هؤلاء الخمس فلا تجد في زواجه عليه الصلاة والسلام منهن رائحة المتعه فضلا أن ترى المتعه وأي متعة في حياة رجل قضى حياته كلها كما رأينا وأشرنا إلى ذلك مرارا عمدا حياته كلها أمضاها في الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة الله حياة رجل مجموع غزواته يصل إلى تسعة تسع وعشرين غزوة تسعة تسع وعشرون غزوة قضاها رسول الله عليه وسلم أينما كان المتعة في حياة رجل مثل هذا زد مجموع الأيام التي بقي خارج المدينة فيها شفنا كنا دائما بالعاني ناتي ونبين مده مكث رسول الله عليه الصلاه والسلام خارج المدينه لماذا لتجمع كل هذه الايام فتصل الى 650 يوما خارج المدينه اللي في خلال المرحله المدنيه 650 يوم خارج المدينه مجموع ما يصل الى يصل إلى سنتين سنتين وهو خارج المدينه اي في الجهاز في سبيله ناهيك نهيك عن نشاطه الدعوي خروجه إلى الناس لدعوتهم والمشي في تعليم الناس يعني ما الشواغل التي كانت له عليه قضاء وسياسة وإفتاء ومواساة وإعانة وتعليما وغير ذلك فأين مكان الراحة والمتعة في حياته النبي عليه الصلاة والسلام إذن هو ما كان يريد ذلك ومع ذلك مع كل هذا يتجشم يعني يتكلف عليه الصلاة والسلام وتراه طبعا أو بلث خلاص أو ناهز الستين رجل ترك الشهوة وهو شاب يسارع إلى وابنه أكثر يقارب ستين سنة هذا لا, لا يمكن أن يلجأ إلا عقول السفهاء يعني الإنسان معروف أن له صب وماين في شبابه كيف يترك الشهوة في شبابه ويقبل على وهو في اوج شيخوخاته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قلت تكلف وتجشم من باب حسن سياسة الأفراد والمجتمعات. هو يريد الآن هو بمثابة القائد الأعظم للدوله الإسلامية فلا بد أن يحسن سياسة الأفراد ويدفع كثيرا من الشرور ويجلب كثيرا من المنافع. فتزوج زينب بن لماذا تزوجها؟ ومن من أمره بأن يتزوجها؟ هو الله. لماذا أمره أن يتزوجها؟ ليبطل عادت التبني التي كانت فاشية في العصر الجاهلي بل بقي عليه المسلمون عهدا طويلا أي عاش المسلمون على هذا التبني تبني يعني صير ابنك تتبناه تعطيه اسمك زيب. ويحرم على بناتك زيب. وإذا مت يريده وإذا ما تريده ناس مثل الابن فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة كيف وهو أمر قد سار عليه الناس دهرا طويلا قال له زوج زيد من زينب فزوجه من زين قل لزيد يطلقها طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تطبيق عملي لو كان زيد ابن محمد عليه الصلاه والسلام ما حل له ان يتزوج بزين بن جحشان يعني خلاص رسخة في الأذهان أنه مستحيل أن يكون زيد بن محمد هو زيدا ابن محمد وهذه الحكمة التي نص عليها قوله سبحانه وتعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم أدعيائهم أبناء بالتبني لكي لا يكون واحد تبنيته مثلا وبعدين تبتع قالوا بالتبني التبني حرام لجو بنت مرته بعد ما يطلقها نعم لكي لا يكون حرج على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وقال سبحانه وتعالى ما كان محمد, محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي إذن لاحظ زينب هي الخامسة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام لحكمة عظيمة نرى السيدات الباقيات الثلاث زلوا مربع كما نشوفوا الثلاث الباقيات بقيت لدينا جويريا أم حبيبة وصفية بنت حبيب بن أخطب صنف هؤلاء النسوة إلى أين ينتمين ينتمين إلى الأسر العارقة الشريفة بل بعضهم وجلهم ينتمين ويسمون يسمين ببنات الملوك بنات الملوك هكذا يسمونها نبدأ بجويريا بنت الحارث وهي السادسة أبوها كان زعيمة بني المصطلق كما رأينا في غزوة بني المصطلق كان زعيم بني المصطلق انتهى أمره وانتهى شركه بل كاد أن يذهب عز قبيلة كاملة بين عشية أو ضحاة انقلب حال جويلية بين امسيه ونهارها كانت عزيزة صارت ذليلة كانت حرة صارت أمى وجدت نفسها في سهم ثابت بن قيس ثابت بن قيس هو الذي وقعت في السبي يعني الغنائم وقعت عنده سبحان الله رسول عليه الصلاه والسلام يريد الان هذه بنت مالك بنت مالك يريد جبر خاطرها ويريد سد ذلك الامر الذي قد فعل بقلبها الاحزان والجراح روى الامام احمد وابن اشعار في عن عائشه قالت رضي الله تعالى عنها لما قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن أم الله وكاتبته على نفسه شو معناها كتبته قالت له أعطيني نفسي ملكني نفسي وأعطيني حريتي أعطيك ماذا فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام تستعينه على مكاتبتها جاءت قل يا رسول الله مال أعطيني مال أعطيني تابد المقيس لأصير حر فدخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الرحمة قومه ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام قالت انا جوير بنت الحارث ابن أبي براد صيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم الله فكتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي جئت أستعينك على كتابتي فقال هل لك في خير من ذلك؟ صدر يعني صدر هي تنظر إلي بمثابة الصلاطين الجبابرة هل لك في خير من ذلك؟ فقالت وما هو؟ فقال اقضي كتابتك واتزوجك إذن هل يجوز الزواج من الام يجوز الزواج من ام غير انا اتزوجك معناتها ساري حره لانه لا يحل التزوج من الام واتزوجك فقالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت اذا خلاص دوك نعطيه المال والان صرت زوجتي قالت عائشه وخرج الخبر لاحظ الحكمة خرج الخبر الى الناس ان رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج جويريه بنت الحاج فقال الناس اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ايدينا يعني اللي عندهم السبايا والعبيد ينتمون الى جويريه قالوا اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ايدينا فارسلوا ما بايدهم كلهم أحرار كلهم اطلق واعطى حريه العبيد والرقيق الذين في ايديهم قالت فلقد اعتق بتزويجه اياها اعتق بتزويجها إيا 100 اهل بيت 100 عائله 100 بيت من بني المصطلق فما اعلم امراه كانت اعظم بركه على قومها منها اسلمت رضي الله تعالى واعتقت صارت حره زيد واعتق قومها واسلم بعض جلهم اليس هذا نصرا من الله سبحانه وتعالى لدينه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الذي يريد يريد أن يجبر خاطر بنت الملك زد ويدعو الى الله عز وجل عمليه جاءت بعدها من ام حبيبه بنت ابي سفيان بن حرب من هو قائد قريش الان بعد مقتل ابي جهل صار قائد قريش وزعيمها اسلمت هذه المراه ثم هاجرت الى الحبشه تاركه اهلها تاركة دارها تاركة مالها ومتاعها وانتقلت إلى أرض الغربة غربة الدين والوطن وظلت هناك سنوات زادتها الفاجعة وشمت توفي زوجها توفي زوجها رضي الله تعالى عنه دينه أنه لم لم يتنصر ولا غير ذلك هذا كله باطل امرأة مثل هذه توفي زوجها وهي بنت أبي سفيان وعانت ما عانت في الهجرة ألي... الا ليس أليس من أعظم الأمور أن يتقدم إليها زعيم المسلمين ورائدهم ورسولهم ونبيهم ليس من أعظم الأشياء أن يتقدم اليه ويسدها حتى لا تنالها أيدي من لا يعرفون قيمتها في ولا لا ويسد زد كيف إذا وصله وصلته رسالة من عبد الله بن جحش زوجها قبل أن يتوفى يوصي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه بام حبيبه يوصيه بأن يتزوج بأم حبيبة فلا شك أنه سيقوم بتنفيذ هذه الوصية على خير وجه إذن كان من وراء حكمة وتصور أبو سفيان الآن إياك أن تظن أنه يتألم من زواج الرسول عليه الصلاة والأم حبيبة أم حبيبة مسلمة شئت أن أبيت فهو الآن سيتحول كل ذلك فخرا وسنرى هذا إن شاء الله تعالى أنه من أعظم الأمور التي قاربت أبو سفيان من النبي عليه الصلاة والسلام من صفية بنت حوية بن اخطب ولا يخفى حاله عليكم لأننا حديث عهد بالكلام عنها صفيه بنت حوية بن اخطب زعيم اليهود ملك اليهود ملك يهود بني النظير هذه المرأة في زوجها قتل زوجها من قرشة قتل ووالدها وعمها قتل كل أقربائها فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد من هذه المرأة أن يسد ذلك الجرح الذي بقلبها حيث كانت في سهم دحية الكلب كان في سهم دحية الكلبي فجاء الصحابة فقالوا أو أتدار بنت زعيم اليهود في يد دحية الكلب تفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لا ينبغي أن تبقى بنت مالك أميرة في يد أو في من السبي فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها واشتراها بسبعة رؤوس سبعة رؤوس يعني أعطى سبع عبيد يأخذ صفية وعرف للمراه قدرها ومسح حزنها وشعورها بالمرارة والحديث راينا في مسند إمام أحمد عن أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها أو ماذا قال أنس اصطفى صفية بنت حويين لنفسه فاتخذها وخيرها شوف كيف خيرها شبسه. قال قال خيرها أن يعتقها فتكون زوجت أو وتكون زوجته أو تلحق بأهلها ترجع إلى اليهود حيث هم بالحصول فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته وبعد ذلك ماذا حدث؟ أسلمت. أسلمت رضي الله تعالى عنها وقالت والله ما كان أحد أبغض الي من رسول الله عليه الصلاة ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله عليه وسلم قتل زوجي وأبي وامي تحول ذلك البغض إلى حب، تحول ذلك الكفر يهودية، تحول إلى إسلام، فلا شك أنه ما من يد ما من يد توضع على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب ذات وإسلام، ويتحول قلبها وإسلام وإيمان. أخيرا جاءت ميمونة بنت الحارث رضي الله، وطلع. والله بعض العلماء يعني عندما يسرد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يغفر على أحيانا عن ذكر ميمون مع أنه ميمونة عنها أنها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا أحيانا يغفر لا يثيرون الحديث عنه لماذا؟ لأنها ما بقيت معه إلا سنة تزوجها بسرف أولم بسرف خارج مكة لما هدف العام السابع متى سا... كان فتح مكة في العام الثامن إذا لما فتح مكة وغزا الطائف كانت معه لما بلغ سارف نزل ماتت حيث عقد عليها وتزوجها ماتت رضي الله تعالى ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى هذه المرأة بنت الحارث بن حزم الهلالية كان اسمها برة سماها ميمونة هذه المرأة من الذي حدث النبي عليه الصلاة والسلام عنها هذه المرأة كانت تحت أبي رهمه بن عبد العزة توفي زوجها وقتل العباس بن عبد المطلب أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها لماذا؟ لأن العباس بن عبد المطلب زوج منه زوج لبابة بنت الحارث يريد من نبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ميمونة بنت الحارث إذن هي أخت زوجته هي خالد بن عباس رضي الله تعالى إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل لرغبة عمه ولرغبة في أن يضم هذه المرأة إليه وخاصة أنها قد تقدمت بها السن وأنه قد قتل زوجها فلم تبقى ثم لم تبقى معه إلا سنة واحدة وتوفيت رضي الله تعالى هذه الحكم شوف, شوف ما من زوج إلا من وراء حكمة طبعا الأربع الأول فيها حكمة ومع ذلك لو خلت من الحكمة لحل له ذلك لأنه اربعه ثم الباقيات ما من واحدة تزوجها على والسلام إلا ومن ورائها قصد عظيم ونفع عميم يخفى على مثل هؤلاء الليام هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر ناس يذهبون لا يصطادون في الماء الصافي ليقتنص سمكة بل يقتنص أو يصطاد في الماء العكر ولا شك أن الذي يصطاد في الماء العكر الذي يصطاد الماء لا شك أنه سيظهر له ما لا يسره هذه الحكمة هذه الحكم نأتي بها لنرى أن حياة رسول الله عليه الصلاة كانت أبعد مما يتصور هؤلاء كانت حياته كلها حتى زواجه كان جهادا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء النسوة الآن شحال عندنا تسعة ونحن في العام الثامن داروا النماشات صرنا إلى حزبين صرنا حزبين في بيت النبوة الان في بيت الرسول عليه الصلاه والسلام كان حزبان متصارعان روى البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت شوف الان ماذا تحكي لنا عائشه ان نساء الرسول عليه الصلاه والسلام كن حزبين اثنين حزبين جماعتين فحزب فيه عائشه وحفصة احفظ هذا الحزب ماشي باش تخب عليه لكن احفظ هذا الحزب ترى أن هذا الحزب وراح تقوم فيه مشا حزب فيه عائشة وحفصة وصافية وسودة تبهنا هذا وربعة والحزب الآخر حزب أم سلمة أم سلمة لها شأن عظيم حزب أم سلمة وسائر نساء رسول الله إذا من معها أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذه لا شك في انها مقدمة زد زينب بنت جحش الأسدية أم حبيبة الأموية جويلة بنت الحارث الخزائية وميمونة بنت الحارث الهلالية زينب بنت خزيمة كانت توفيت كما ذكرت إذن ها باقي نساء رسول الله عليه الصلاه والسلام حزبان قالت وكان المسلمون قد عالموا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة كانوا يعلمون أنه طبعا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة بلغ حدا لا يمكن أن يوصف. فإذا كانت عند أحدهم هدية عند المسلمين هدية طعام أو أي شيء يريد أن يهديها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرها يخليها عنده حتى إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام بما لانه في ذلك اليوم يكون الرسول عليه الصلاه والسلام في احسن حالاته في السرور والبهجه والفرح وغيره وغير. فهم يريدون ان يزيلوه سرورا على سر يعني يقتنصون مثل هذه المواقف يبعثون اليه الهدية ليشعر بها لو بعث الهديه الى انسان مغموم يمسكها ربما نسوا هم يريدون أن يعطوا الهدية للرسول عليه الصلاه والسلام في أحسن حالاته حتى يتذكر إحسانهم إليه طبعا إنسان يحبب نفسه إليه بماذا بالهديه؟ فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا الوجه الذي زاد من فرحه وفي بيت عائشة وزيد عائشة ستفرح فهو يريد إذن أن يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيسر بذلك عائشة ماشي. شيء الأمر قلوب بيد الله سبحانه اجتماع فكلم اجتمع فكلم حزب ام سلمة حزب ام سلمة اجتمع فكلم حزب ام سلمة ام سلمة القائد فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم عريضه احتجاجيه كلمني رسول الله عليه الصلاه والسلام ليكلم الناس فيقول من اراد ان يهدي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام هديه فليهديه اليه حيث كان في بيوت نسائي أي دعوكم من هذا تخصيص لأن التخصيص بالدعم دعوكم من هذا التخصيص عمّموا أينما كنت فتعالوا بهذا يقول فجاءته أم سلمة فكلمته بما قل الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ينظر ولم يقل لها شيئا نأجا فسألناها واش؟ فقالت والله ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه مره اخرى لا يستسلم حرب حزبان حرب كلميه مره اخرى قالت فكلمته فكلمتها فكلمتها اجريت حين دار اليها اي حين كانت كما نقول نحن دورها عنده فلم يقل لها شيئا ايضا فسالناها ماذا قال لك قالت والله ما قال لي شيئا عليه الصلاة والسلام طبعا ولا يحسن بان ياتي الناس له هذه يقولوا بارك الله فيك يعني لا تفعلوا ذلك لا يحسن بالانسان ان يفعل هذا انسان تجرحه بهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما اراد ان يجيب لاحظ ما غضب على الزوجه ما غضب عليه ما انبهه ما قال لا دخل لكم في شؤوني لا هذا أمر جبلت عليه بنات آدم غير الغير امر جبلت عليه بنات الله فالانسان صح يغضب على المراه إذا رآها تنتهك حدا من حدود الله معصيه يغضب اما مثل هذا ليس له أن يقول له ان يغضب عليه من أجلان. هذا امر لا يستاذن الغيره ما تستاذنش تدخل مباشره قلب المراه فالواحد شيره على الرسول عليه الصلاه والسلام قال شيئا لماذا لا لم يغضب عليها ولم يقل شيئا اذا فلا تقل شيئا اذا بدا شيء من الغيره في زوجتك لا تقولي شيء تقلش قشتي حياتي وهي خاصه وكذا ولا دخل لك ما نجا فقلنا لها كلميه مره ثالثه قلنا الحرب فقالت فكلمت فكلمته حين دار عليها فقال لها لا تؤذيني في عائشه لا تؤذيني في عائشة فان الوحي لم ياتيني وأنا في ثوب امراه إلا عائشه عارفوا قيمتها كما جعلها الله عز وجل ولا مرة نزل الوحي والرسول عليه الصلاة والسلام نائم مع امراه غير عائشه إذن كما أن الله عز وجل ميزها عليكم وكما أن الوحي ميزها عليكم فاتركوا الناس يميزوا أفهمي لا تؤذيني في عائش ما غضب ولا اشتط ولا عيش صح شوف كلام أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله عزيز. إذا كنت أذيتك أتوب إلى الله ورجع كل هذه المحاولات طبعا باءت بالفشل خير يعني حسن ويرمو باءت بالفشل ولكن حزب أم سلمة لم يستسلم ومن لو استسلمت من أول خطوات هذا ضعف وواصلنا المطالبة وهذه المرأة سيستعملنا سلاحا فتاكا صور يعني في حرب سيستعملن سلاحا انضى من ذلك السلاح في سلاح سيخترق قلب رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى يصل للداخل سيستغل عاطفة الابو والرسول عليه الصلاه والسلام لا تجد احدا ارق والطف واعطف على بناته مثل رسول الله عليه البنات يعني كانوا سافلين في قلب عليه الصلاه والسلام بل في سويداء القلب كان يحب بناته علي الصلاة والسلام خاصة خاصة فاطمة فقد بلغت غاية الغاية في مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي فجلسنا فقررنا الوصول الى قلبه من خلال فاطمة تقول عائشه تكمل لنا ثم إنهن دعونا فاطمه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرسلناها اليه فاستأذنت عليه لاحظ وجاءته في اليوم هو عند عائشة فاستأذنت عليه وهو مطجع معي في مرقي أي في غطاء فأذن لها فقالت فاطمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافه تقول عائشة وأنا ساكتة ساكت ما تكلمت وهذا أدب للمرأة إذا لم يأذن الزوج بالكلام فلا تتكلم صاطمة تخاطب الرسول صاطمة فشكتي. وأنا ساكت طبعا ما شيء. شيئا والساكت إذا تكلم طبعا آه. الذي يظهر من أحاديث الرسول لا هذا الذي يظهر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأخرى يدرك تماما أنه ما من عطاء جيء به إليه إلا وقسمه على ازواجه كان يشاركهم في ما يؤتى لكنهم لا يريدون الأكل هم يريدون تلك المنزلة أن لا تخص عائشة بها قالت وأنا ساكت وفاطمه ان نساءك أرسلني إليك يسألنك العدل في بنت أب أبي قحاف فقال لها عليه الصلاة والسلام أي بنية أي اي ما خالش يا أي أقرب من يا أي أنتي أقرب إلي من أي شيء أي بنيه شوكي الصغر ما سب ولا شتم ولا قالك ما دخل ال والبارحولة تجدب جذور الإحياء دي أي بنيته أنا أستي تحبين ما أحب تحبي ما أحب فقالت بلا فقال فأحب هذه أمر فأحب هذه قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرتهن بالذي قالت له وبالذي قال لها فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء لم تفيدين بأي شيء فرجعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجعي ده قلت له بركة يسالك العدل وجيتي زيدي ضع يدك عليه اقتربي منه عارف كيف فقالت والله لا اكلمه فيها ابدا خلاص لاحظت هي تعرف اباها والله لا اكلمه فيها ابدا لما حلفت خلاص لم يستسلم النسو طبعا لم يستسلم بل لديهن فرصة للانتصار على عينش. تعرفوا شو عملوا أرسلوا مرأة لها ما كان في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا فأرسلنا زينب بنت جحش لماذا؟ زينب معروفة بالعبادة قوة في الدين مرأة عجيبة لا تجد مرأة أعبد في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام منها زد وكانت ذات جمال زد وكانت بنت عمته، بنت عمته عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش هي زينب بنت اميمه واميمه بنت عبد المطلب إذن فهي عمته اميمه زينب بنت عمتي كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقدرها يقدر لها المنزلة وسات هذا صريحا في هذا الحديث تقول فارسلنا أزواج النبي عليه الصلاة. أرسلنا زينب بنت جحش قالت شوف عائشه كيف تصفها وهي التي كانت تسامين منهن في المنزلة عند رسول الله عليه وسلم كانت تسامين ولم أرى امراه قط شوف كلام النظير في النظير شوف الكلام القارين في القارين ولم أرى امراه قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدق وأشد ابتذالا لنفسها لزهد. في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله ما عدا ما عدا كين شيء فيها عني. ما عدا صورة من حدة فيها سرعة غضب فيها حدة نقول فلان في حدة أي شرير الغضب كانت فيها تسرع الفيئة لكن تسرع الرجعة يعني تغضب لكن تمتن ترجع عن غضبها ذلك شو كيف تصبح عندها منزل عظيم كانت تسامين قالت فاستأذنت على الرسول عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة في مرضها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها ماشي الخلق فقالت يا رسول الله شو هنا زينة بغير تتكلم إن أزواجك أرسلني اليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة المفروض هنا تحبس قالت عائشة ثم وقعت بي قطبت. ثم وقعت بي فاستطالت علي قالت كلام فيها، فرفعت صوتها حتى تناولتني وأنا قاعدة وسبتني شيء <تصفيق> مشاكل وأنا أرقب طبعا هي المها. وأنا أرقب رسول الله عليه الصلاة والسلام واشاكل ساكل وأنا أرقب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرقب طرفه سنة غير في العين العين تأذيق لها هجوم. هل يأذن لي فيها هل يأذن لي فيها شو كيف يعني عهد. فلم تبرح زينب ما راحتش حتى إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى عائشة هل تكلم يعني يستنى فيها أمر. ينظر فقط وشوف هنا العلماء يقول لك, لك شوف ما يحدث بين النساء ليس للزوج أن يتحدث يعرض أن اسكتوهن اما ان يقول لماذا فعلتم اسكتيون انت لا تتدخل خلي فهل تتكلم بقي ينظر اليه حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر شو غزوة يعني لا يكره ان انتصر فتكلمت عائشه ترد على زينب حتى اسكتتها قالت فلما وقعت بها لم انشبها اي لم اغادرها يعني لم ارحم حتى انحيت اي حتى توجهت عليها بالرد حتى ادخنتها غلامه شو كانها تقتل ادخنتها ادخال في القتل هو اكثر من الجراح تدخل فيه السيد حتى ادخنتها أي ما تركتها قائم في روايه حتى يبسا فمها من الريق ما, ما صابت ما تتحدث عائشه بليغه اولا عندها بلاغه عجيبه زد عالمه بالانساب تحسن ان تبحث في انسابها تعرف وهي بنت ابي بكر ابو بكر شو اعلم الناس بالانساب فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كلمت كلمت تكلمت تكلمت, تكلمت, تكلمت, تكلمت هذا هكذا كان فيها داخل مخبي تكلمت والرسول عليه الصلاه والسلام قال وهو يتبسم انها بنت ابي بكر يعني عالمه وعاقله كما هو ابنها ابنه أبي بكر. أي ما أشد عقلها كعقل ابيها أبيها، ما أشد علمها كعلم أبيها. شكون انتصر، آه رضي إن شاء الله انتصرت في هذه المعركة وانتصر حزبها. لماذا؟ لأن لم تفعل شيئا يجرح شعورهن يعني أمر هذا ليس بيدها. وهن يطالبن العدل والرسول عليه الصلاة والسلام كان عادلا فيهن. كان يعدل فيهن في كل شيء إلا شيئا واحدا لم يستطع أن يعدل وهو حب عائشة رضي الله عنه. كان يحب عائشة أكثر من حبهن ولهو بشر له ميوله له أحاسيس عليه الصلاة والسلام لا يلام على ذلك ما في القلب في القلب ولن تستطيع أن تعدلوا ولو ولا حرصته. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا أبدا في القلب. القلب ما تستطيع أن تمسكه ماشي انتصرت عائشه في هذه الغزوه وكانت الغنائم عظيمه فازدادت قربا من رسول الله عليه وسلم والسلام اكثر مما كانت عليه والان الحزب ذاك الحزب لا جاء الى طلب الصلح والتفاوض يروى التفاوض رضيت جميعهن بمكانه عائشه خلاص ادرك الجميع بمكانه عائشه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف كيف انتصرت عائشة؟ عائشة وصل الأمر بأن هذا الحزب حزب أم سلمة تنازل وقدم تنازلات أكثر ليحضر الجميع بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا يطالبنا بماذا؟ كنا يطالبنا بماذا؟, بماذا؟ بان يهدى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيوتهم ناشئ. الآن ترى نساء الرسول عليه الصلاه والسلام هن يهدين الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه الشيخ كان قال بيت الاحوال شفت بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين شفت كيف انقلب الحال وكما قيل من كانت له حيله فله ان يحتال بلك الظن بهذه التفاوضات بلك الظن بهذه الصلح وهذه التفاوضات رغبة في عائشة رضي الله تعالى لا والله ما دام الهدف هو الوصول إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بشيء من التضحية ولا بأس بكتم الغيرة مؤقتا هذه سياسة سياسة فقط عائشة على صغرها صح كانت صغيرة كانت خضيرة بفن الحروب على قلب الرسول عليه الصلاة عليه وسلم كانت تعرف شوف مستلعها كل شيء مستلعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدركت هدف أم سلمة أم سلمة نفسها رئيس الحزب المعاب هي التي جاءت لتهدي رسول الله عنه. أدركت هدف أم سلمة والفي المثل المدرك مدرك أدركت هدف أم سلمة لكن أدركتها الغيره للأسف وهذا نقطة ضعف خافت عائشة أن تزحزحها أم سلمة من عرش قلب الرسول عليه الصلاة والسلام فقامت للتصدي لها بلون طبعا لهذا اللون الجديد من الغزو هذا لون جديد من الغزو إكرام والغيرة أفسدت كل شيء للأسف بل ظهر انفعال عائشه بسبب غيرتها أكثر مما بدا مع زينب وهذه نقطة ضعف فالتي أمامها من؟ رأس الحزب المعارض كما ذكرت ما الذي حدث تحدثنا ام سلمة والحديث في صحيح البخاري والذي انقوله لكم الان لفظ النساء يروي لنا عن ام سلمة شوف تقول لك انها اتت ام سلمة اتت بطعام في صحفه الصحفه هي الاناء مثل ما نقولوا جفنه صغيره في صحفه الى رسول الله عليه وسلم والسلام أصحابه وهو في بيت عائشه اذا هنا الغزو في عقري دارها فجاءته فجاءت عائشة متزره بكساء دارت الكساء لروحها ومعها فهر مش ما الفهر حجر شك حجر علاش العادو جاء ام سلمة في البيت غيرش سمعت ام ما في البيت اللي تتحجر ورعا طبعا تضرب ام ما لا قال لك النساء أو تقول أم سلمة ومعها فهر أي حجر ففلقت به الصحفة ذلك الحجر ضربت به ذلك الإناء فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين فلقتين الصحفة كسرتها على اثنين شاهد ناهب أم سلمة أضرب ففلقتها فلقتين والرسول عليه الصلاة والسلام يشوف ماء النبهة. ما غضب عليها ما رفع صوته فيه. يعلم أن الذي يفعل الآن هذه الأفاعي يكون الغيرة والغيرة هذه تدل على حب فإنسان يكرم ماشي فجمع الفلقتين وقال كلو كلو قد غارت أمكم كلو كلو قد غارت أمكم مرتين اليوم. قبل ما تدور لنا بالحجرة كذا كي صعب صعب المرأة كي تغار صعبا كلوا قد غارت أمكم كلوا قد غارت أمكم بعدين هذا جانب البشرية شوف له أن يعفو ويصلح لكن جانب النبوة يأمره برد الحقوق ثم أخذ صحفه عائشة عندها صحن كما هذا فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة شو يخسر اليوم عائشه زعفت وطبعا قامت بشيء أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن تقوم به زيد خسرت صحفة يعني في رواية البخاري عن أنس محكوناش قالك جابت الفهرة وضربت صحفة قالك ضربت يد الخادم الخادم كان حامل صحفة ضربت يده ضربت يده فوقع فوقعت الصحفة فانفلقت في القاتل انتصرت هذه المرأة أم سلامة هذه المرة انتصرت أم سلامة وانتصر حزبها صحيح أنهن لم يتقدمنا في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام على عائشة صح لكن يكفي الإزعاج أحيانا يكفي أننا نزعج ونحوم حول الحما وداء النسوة هو الغيرة داء النسوة هو الغيرة الشديدة ليست من المعارب فحسب حتى داخل الحزب بالواحد أحيانا تحدث ونشاكل لذلك سنرى بعد الأذان نرى عائشة كيف تصب غضبها وشرارات غيرتها على رفيقات دربها في الحرب ضد الحزب الآخر حبها للنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ غايته وهذا ان شاء الله تعالى نأتي عليه بعد حين قلنا ان الداء العظيم والخطير لدى النسوة هو الغيرة والان سنرى ان الحد الذي بلغته غيرة عائش على النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية حتى تسمع عائشة رضي الله تعالى عنها تدعو على نفسها بالموت تدعو على نفسها بالموت مع أن الأمر الذي حدث لا يستدعي الموت لكنها الغيرة اشتعرف الغيرة إلى أين تصل من عائشة رضي الله تعالى هذا كله يربي المسلم على حسن استقبال مثل هذه الأمور إذا حدث له ذلك في حياته في أحد الأيام تصرف تصرفا هو الذي جعلها تتمنى هذا الموج تصرفا ندمت من أجله فدعت على نفسها يروي لنا ذلك الإمام البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خرج أقرع بين نسائه نعرف هذا كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة طارت بمعنى وقعت بمعنى طارت بمعنى حصلت منه الطير الطير قلت هذا طيرك أي نصيبك طائركم معكم أي نصيبكم معكم طارت القرعة لعائشة وحفصة هذه المرة خرجت زوج ونسى فخرجتا معه جميعا وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بالليل سار مع عائشة من نزل لا في إذا كان يسير بالليل سار مع عائشة يسير معها أمامها وحفص من جهة الأخرى. إذا حفص من هنا وعائشة من هنا الجيش طبعا له قطاران كما نقول رحمن قاطرتان جيش ينقسم دائما إلى قسمين. يسير القاطرة الأولى من هنا والقاطرة الثاني من هنا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى جهة عائشة بالليل ويحدثها ويسير معها فقالت حفصة لعائشة شوف حفصة لا ندري هل فعلتها بحسنية ما ندري حسنية أو لا ندري حفصة قالت لها ألا تركبين الليلة بعيري واركب بعيرك فتنظرين وأنظر يعني تركبي هناك في بعيرتها ونركب باعيرتها لتنظري وانظر يعني لان الانسان اذا مشى في هذه الناحيه يرى فقط من هذه الجهه لا يرى شيء من هذه الجهه اي لكن عائشه كانت خاطئه ادخلها ارواحي باعيرك وانا اجيب باعيرك لا لا ارواحي باعيرك وانا اراح باعيري هناك لكنها من حزبها تستبعد تكون فيها كاش مؤامره كاش خطه كاش عزه فقالت, فقالت بلى بلى يعني تركبين بعير وأركب بعيرك لأنظر وتنظرين فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمل عائشة إلى جمل عائشة يعرف الجمل وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار لا شك أنه تحدث حتى نزلوا و... لا يليق إن الر... حتى لو اكتشف انها حفصه يرجع يجرهها اقي معها سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشه و نشبهه ما جاءش لاتمشي مع هناك فغارت تذكرت تذكرت انه الان قصد جمالها وعليه حفصه فغارت فلما نزلوا نزلوا قال من راحت جعلت رجليها لما نزله جعلت رجليها بين الإذخر راح تروح تحشيش الإذخر هذا كذا الإذخر هذا نبات طيب هاي يستعمله الحدادون والصياغون لإضاءة النار ولكن الإذخر تاع البرية الإذخر تاع البرية تسكنه الهوان الأفاعي والعقارب ويدي. جعلت رجليها في الإذخر للزوج وتقول يا رب صلّت علي عقربا أو حية تلدغني صلب علي عقربا أو حية تلدغني قالت ولا استطيع ان اقول له شيئا في رواية البخاري صحيح رسولك لا استطيع ان اقول له شيئا عليه الصلاه والسلام طبعا ولا تستطيع ان تقول لحفصه شيئا لماذا هي التي جانت على نفسها من الذي قال لك اقبلي بهذا العرض انت الذي التي اخطئتي يتحمل خطاه طبعا هذا يصور لك الغير التي كانت تسكن قلب عائشة على رسول الله عليه صلت وسلم لك أن تتساءل عن هذا الحب عن نقدار حب عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يأكل معها ويشرب كان يحل معها ويرتحل كان هذا الحب ينمو مع مع الأيام رضي الله عنه ولكم أن تتساءل أيضا عن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى إلى أي مدى بلغ؟ وما هي المساة التي قطعتها عائشة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وين وصلت الجوة هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى كنا نود أن نأتي عليه اليوم قلنا اليوم لن نبرح بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ما سنراه ونحن ندعوكم في المجلس القابل غدا إن شاء الله لأنه بدنا نسير شوية في السيرة حتى لا يداهمنا موسم الحج غدا استثناء لنعود ما فاتنا من الحلقة الماضية ندعوكم هذا إن شاء الله إلى مواصلة الدخول إلى بيت رسول الله عليه وسلم في جلسة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في ساعة لم يكن فيها أحد في بيت عائشة ولا إلا رسول الله وعائشة والحب الذي جمعهم الحب الذي ألقاه الله عز وجل على كليهما فتسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم معها بحديث يتقاطر شهدا كلام لم يقله زوج أبدا لزوجته وهذا ما جعل عائشة تشعر بأن الشمس والقمر والدنيا كلها بين يديها وذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى غدا ونكتفي بهذا القدر الليلة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله